وكل واحد منا ينبغي ان يستحضر انه انما يعمل ما يعمل لله ويفهم العلم لله ونجلت في كل هذه المجالات وتعلمي علوم القران والسنه وتعلم العقيده الصحيحه وتعلم ادخ الابادات والمعاملات والحقوق والاداب نفعل هذا لله رب العالمين حتى نستقيم على الشر اقول هذا لان كثير من الناس وخصوصا في هذه الايام بسبب الانترنت بعضهم اصابهم في عقله ما اصاب يتجدد بعضهم اذا من تنس... يتنس... ما انت اذا ما ماذا قال هذا وماذا قال هذا وماذا قال هذا وماذا قال هذا يفكر ويرتجف وي... ويضغى ويتعب تعبا شديدا هو الذي يؤذي نفسه هو الذي يؤذي نفسه اذا عرضها للفتن ليس نحن بدون ان نتعرض للفتن الفتن تاتي من هنا ومن هنا بدون ان, أن... أن نحرص على ان نعرض انفسنا له بدون ان نخرج لا بدون ان نذهب لكي نكون مطلعين عليها فيتاتينا تصل الينا وما البال لو اننا ايضا كنا مستشرفين لها طالبين لها باحثين عنها اين البتة فبعض الناس يؤتى في حب الفتنه وحب تتبعها وحب النظر فيها والبحث عن مواقعها يؤتى من قبله تلك وضع في ذيله وضع في علمه وضع في عقله ففيه بعض الصفات هو اللي انا مستفيها لا يحكم امره تعرف تعرف مستفيها كيف يكون يعني سامحوني لما سالتكم وتصنيف وش تقول له هل لازم اذهب للوليمات وينظر صحيح ولا لا هكذا قد ننظر هذا الموقف هل صحيح ولا لا هم؟ ولا عليك كذلك هو حادث هو هذا في الوقت. درسنا في المفهام. ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا كما قلنا هذه وقفه ونحن نمر. يجب ان نظل ااا ساعات لاقل اياما واسابيع بل لا نظل ساعات فقط. شهاده اسلام فلان قال فلان عاد فلان فعل وفلان كذا. مناجه أهل السنة والجماعة متغير بتغير الناس؟ متغير بتغير أحوال الناس؟ لو بان أن خلاناً من هذا منحرق مناجه أهل السنة والجماعة سيتغير؟ لن يتغير، إذن علينا نحن أن نجتهد في البحث عن الصواب وفي تعلمه من مقادره ونتقرب إلى الله هذا، وما لا علم لنا به نتكت عنه ما لا علم لنا به نتكت عنه لذلك كل كبير من الناس كلما كانوا بالحق اسهل كلما كانوا في الباطل ادخل لانه بيخوضون في بغير علم يخوضون في الامور ويخوضون في المسائل فيتكلمون ويتناقشون ويخوضون ويردون مباشره او من خلال الانترنت صحيح وانت لا تنصب نفسك ايضا بعض الاقوياء واب يعني يقول انا اجلس على الانترنت ارد على الناس مثلا هذا بين هذيك بالوظيفة انت بعد ما جلدت طالب المبتدئ اشتغل بطالب الخبراء لا تشتغل بالردي على الناس هذه ليش بالوظيفة ان اللي يرد على الناس هذا لا عم بالفعل قد بعلم القليل يرد على الناس في امور لكن تدخل عليه امور تلبث عليه امور ورأينا هؤلاء الانترنستيين رأينا منهم كثيرين يفتنون صحيحا ولا لا؟ انا احدهم مرة كما انترنستيا يعني غاليا فقلت له عند الانترنست خلي عني انت كيف تقول هذا و... يعني لم يعجبه هذا انه سبحان الله الامر عنده بسبب هذا يسأل الله الحافظ ظل هذا مؤثرا عليه متئبا له طول عمرك لانه طول عمري يضل هكذا لا مؤثر انا عليك بعضهم يعني كيف تدين الانترنت من مشايخه الانترنت بعد فتره يعداد هذا ويصير وشورا فاذا بي يتفوى موقعا يكون مشرفا عليه ويصير له تلاميذ في الانترنت فايذا فايذا قدمنا في انه فيمن الايام فصلت او الاسلاك انقطعت كانوا بيتمعوا في الارض دي يعني ايش يحركوا يديه ورجليه في التفاري ايش فالكلام هنا انا لا اريد ان يكون واحدا واحد اي واحد من هذا الجامع على خلاف هذا الذي اقوله انا الحمد لله انا جازم في عموم يعني في هذه كثير في اسئله الاخوه انهم ليس كذلك بحسب ما اعلم على ما انه ليس كذلك لكن انا لا اريد ان يكون ب ان يوجد واحد الان هو حاضر هنا يسمع هذا الكلام يكون على هذه الشاكله السيئه ضائعه ومضيع هذا اقول لكم واكرر الانترنت في هذا الزمان فتنة عظيمة فتنة عظيمة انا اقول لها يعني انا اعرف اعدادا رهيبة من الناس لما تكلم في الذين ابتدعوا وظلوا وفزنوا وتحذبوا لا كفروا بسبب الانترنت الذي تنصد والذي ترفض والذي الحد والذي طار قديانيا والذي طار بهايا من خلال الإنسان من أين عربت هذا كل الإنسان والإنسان النسو يعني مساحة واسعة هو حتى ليس عنده عقل عما تلذي يدخلون ليس عنده عقل حتى يكون مستوعبا كل ما يكون في الإنسان لإنسان شبكات ومواقع ودول و... هو ليس عنده عقل يعني يستطيع بي أن يستوعب ما هناك لا هو على حسن ما يرتبط به ذهنه في اطار محدود من المواقع صحيح ولا لا يدخل اليها ولا يعرف غيرها ويذاف شرخ شخو ندخل غرفا يضل فيها يتكلم وياخذ ويرد و و, و و و الى ان يطير من ابناء تلك النحله الطال الله المستكر انت نطول لو والوضع لاستقبال الهواريه جيش صحيح فساد فساد ثم فساد ذا قبل فتره ولا علي ذكرت لكم قال شخص في الثالثه و70 من عمره والله لا ياخذ من الناس شيء صحيح ولا لا هذا اخبرني بياخذ الجهاز التحكم الذي يسمى ريموت كنترول يا بنت الجناب جهاز التحكم في التلفزيون يحول جلب ادما ولا فهم ولا برايه ولا ادراك ولا ولا شيء فوقع في بعض القنوات الرصديه قال كلاما بثائه وجهله اعجبا وبعد قليل اعلن الترشح في سنه 70 من عمره في مصر وقبل كي يلقى الله تعالى راضيا فيتم ولا الفاعل الذي يا است امراه مسكينه تتصل بقناه القديهانيه و... و... وتبكي امراه يعني واضح من كلامها انها ليست حتى متعلمه ابتدى وهذا تسجيل عندي موجود تقول يا جماعه ادعولي ا انا موضوع الخدمه يعني اتكلم بالعاميه بالعاميه المصريه اجعلوا الخليفه انا تقول اجعلهم خليفه يدعوا لي اجعلوا امير المؤمنين امير المؤمنين مصطفى احمد في عند اليوم مقيم في دار الخلافه في لندن اجعلوا امير المؤمنين يدعوا لي ولاولادي وتكفي و... والثانيه اتصلوا من الجزائر الى جزائري يقيم في فرنسا يتطلب بناء اي والله انا كنت و وكانت زوجتي تشق في هذا الامر وحتى وظللت يعني ظل خلفها ومعها حتى اقتنعت واعلنت الاش القديمن وان شاء الله هي الان حامل ولدي سيكون خادما للاحمدي طابع عراقي يقيم في المانيا نقول اعوذ لكم نماذج بلين في الخليج في المانيا كان رافضيا هو عراقي يقيم في المانيا وكان رافضيا شيعيه فتحول وصار قديانيه التقى بهم الاغراق وشافكم في هولندا وهو داعيم القديانيه في هولندا است كان ناطانيه قبل صار مسلما عاديا بعد فتره حضر مجلس حضرته القدياني ممثل مسلم عادي الطائره من اجل قرى ان القديانيه غلب المسلم العادي بجهل القديانيه تغلبون فصار القدياني ثم مع الايام صار زعيم القديانيه في انجلندا اميرا امير الجماعه في الاحمديه في انجلندا في انجلندا التي بجوار بريطاني بالجزئي صحيح نعم وكلفتهم انوا بما مضى كان تحذيره من ماذا من مجالس اهل الظافه من من الاستن الى الاغاء اليهم من النظر في كتبهم بعد هذا صار التحذير من اشريطهم من مطالعه بعض القنوات الارضيه او بعض الاذاعات التي تلتقط صار الامر الى ماذا الى البيوت في كل بيت هناك لكنهم قبل 20 سنه لم يكن هناك شيء من هذا كان فقط قنوات ارضيه واذاعات يعني الذي كانوا يحذروا منه ويكتب العلماء التحذير من التلفزيون عبر الاذاعه تشيح حتى كيف كانوا يثرون لا عندهم قنوات فضائيه ولا عندهم شيء من هذا وال اذاعه حتى التي كانت تبث اذاعه بالفارسيه ولا ولا ولا تاثير يعني الا شيء يعني اذا حضروا هذول طوروها اكثر كتب الكتب يا طول الكتب يوزعونها و و لكن الان صارت عندهم الهاتف والجوال في كل بيت يدخله بالمواطن والثانويات وبعضهم يقول قنوات واهل البيت ستاتي وستهاجم وقادمه الى كل البيوت لانهم يعرفون ايضا ملجا لبيوت المسلمين لا لا طبيب وبتطلب به امراه من الجزائر يا شيخ يا فلان كذا اطلعتمونا على كثير من الامور التي لا يذكرها المشايخ يختمونها ويدفونها ومن البخاري ومسلم يختم ذا اللي لازم نقول لا لا بدنا نقرا البخاري ومسلم ولا بد انه يبين ولا بد انه يوضح لا بد ان يكون هذا بين المسلمين معروفا وتداول حيث لا في شخص يقول هذه اشياء كتبها المشايخ صحيح يعني ده كان شخص ان يستخرج لهم شيء من صحيح البخاري ومسلم وهذا العامي يعرف انه في حيهم المسجد هناك وفيه ال ال الشيخ المحدث وجالبون ويقرؤون الكتب كتب السنه كلها لا اكيد ولا معنى يذهب الى الشيخ مباشره صحيح لكن ده جيل كان ولا يعرف هذا ولد ثاني على البخاري ومسلم ولا حد على شيء عنه في حياته ربما في حياته بعضهم يحضر خطب الجمعه ما سمع الخطيب مره ان يقرؤ البخاري او رواه مسلم صحيح رمضان عليك يا ما كان كبيرا تقول الامر هكذا قاضي يمضي طول حياته ولا يعرف رواه البخاري ولا رواه المسلم. يخطب بما يداوى من صحيح وغير الصحيح فتقول انا انا الحمد لله اكتصرت انا وزوجي واولادي الاربعه اكتصرت يعني تركت ست هذا كفر كفر صار كفر فإذا كان الامر يحصل في اطار الكفر هذا لا تريد في اطار البدع والتحدب والموالاه لفلان والخديعه في فلان من من يدعي السنه ويبدع السلفيه ويتكلم في القران والسنه وبنفس الكلام الذي نقوله ويشرح الكتب الذي نشرحها ويتكلم البدعه بهذا اقرب صحيح ها ومن يريد ان يفتري يرفع يده ها الذي يريد ان يفتري يرفع يده لا احد يريد ان يفتري صحيح او لا؟ لكن في الواقع من الذي يتعرض للفتن؟ انا لا اريد واحد ان يرفعه يدها او لا يرفع كل شخص يسأل هذا السؤال لنفسي انا كيف اتوقى من هذه الفتن؟ كيف اتفرض؟ كيف لا اتعرض لها؟ كيف لا اتقع على نفتي امورا؟ انا لبت اهلا ان اواجئها؟ انا الان اذا ذهبت الى شخص وقلت انا جئت لي ارد عليه ولا ليس عندي بضاع انا انا فدافه فرجع انا عند الخلف ان لم يكن التحول كليا فعلى الاقل سيكون جزئيا اذا كنت من قبل صلبا ثابتا ساكون ماذا مقتظا لانني لست اتكليو على صلب ثابت ولا ادري ماذا افعل ولا ما اقول ولا ما يكون مني صحيح ولا لا ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يعيدنا من الفتن ما ظهر منها مره ان شاء الله سبحانه وتعالى ثبات على الاسلام لكل كل واحد ان هي تقول لنفسه ولاهله يعني لكل افراد اسرتي اسال الله لهم الثبات والهدايه والثبات على الاسلام قل الله بالنسبة لهم إلى الإسلام والسنة وثبتهم على الإسلام والسنة حتى الممات ادعو الله بهذا لنفسك ولي أسرا لك جميعا ولي أو إخواني صحيح لأننا نحن نجلس في مجلس ونتحب في الله لا نحب أن واحدا مننا يخدو غدل ضلا منحرفه يخدو حذبيا يخدو زائرة لا نحب غاد فأدعو نفسك ولاسرت عائلتك ومستردك والاخوانك وادعوا للللاصحاب الفضل والحقوق عليك وللمسلمين